في هذا اللقاء بحول الله تعالى نحاول أن نكمل بقية المواضع التي تكون فيها التي تكون مرفوعة الموضع الثاني بعد الضمة المرفوعات بالواو نيابة عن الضمة تكون الواو علامة للرفع نيابة عن الضمة في, في موضعين الموضع الأول في جمع المذكر السالم والموضع الثاني في الأسماء الخمسة إذن الجموع كلها تعرب بالضمه رفعا الا جمع المذكر السالم فانه يعرب بالواو رفعا ما هو جمع المذكر السالم الحقيقه تعريف العنوان ناخذ من اسمه واضح جمع يعني غير مفرد ولا مثنى ومذكر ومذكرا أنه غير مؤنث، والسؤال أن أي أنه غير تكسير، غير مكسر متغير، إذن هو اسم دل على أكثر من اثنين، بزيات في آخره، هذه الزيادة قد تكون واو في حال الرفع، وقد تكون ياء في حالة النص والجري. نحو جاء المحمدون رايت المحمدين ظلتم المحمدين فجاء فعل ماضي مبني على الفتح المحمدون فاعل مرفوع بالواو لانه جمع ملك سالم وكذلك رايت المحمدين وما رأت بالمحمدين الأول منصوب بالياء أنه جمع مذكر سالم وسياتي معنا بحول الله تعالى والثاني مجروم بعلامة جره الياء لانه جمع مذكر سالم وما بالمحمدين ومن علامات جمع المذكر السالم أنه صالح للتجريد عن هذه الزيادة محمد محمدون محمد محمدين تقول محمد وتقول محمدون وتقول محمد محمدين كذلك إذن هو صالح للتجريد عن هذه الزيادة بخلاف جمع التكسير فإنه قد لا صلح إلا بهذه الزيادة أو أنه اذا, إذا رد إلى مفردي تغير, تغير طيقته إذا رد إلى مفردي تغيرت صيغته انما نقص و انما كما مر معنا في انواع التغييرات اذن جمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابه عن الضمه تقولون المحمدون حاضرون الزيدون فرح المخلفون لكن الراسخون ونحو ذلك ونحو ذلك هذا يرفع بالواو نيابة عن الضمه القسم الثاني هو ما يسمى بالأسماء الخمسة والأسماء الخمسة مفردة لكنها تعرب بالواو رفعا نيابه عن الضمها الاسماء الخمسه مفردة وهي اب واخ وحم وفم وذو هذه مفردات من شروط اعرابها بالواو ان تكون مفرده لكنها ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجرب الياء وتجرب الياء هذه الاسماء الخمسه مفردة لكن اذا رايت اسم من هذه الاسماء الخمسه قد زيد عليه واوا فهو مرفوع واذا رايت فيه ياء او ألفا فهو منصوب او مجرور بعض الناس يقرأه هكذا يقول الأسماء الخمسة اب اخ حم فو ذو مال وبعض يضيفها وهو الحبوة الصحيحة تضاف لأن من شرط إعرابها تكون مضافه تقول أسماء الخمسة أبوك أخوك حموك أبوك ذو مال تقولون جاء أبوك وجاء أخوك وحموك وفوك فوك هنا بمعنى فم لكنها إذا ألحقت بها الميم وأصبحت مفردا تعرب اعراب لحزم المفرد ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة فو أما إذا حذفت منها الميم فتكون من الأسماء الخمسة يقولون يا أبتي أدرك فاها قد غلبني فيها لا طاقة لي بفيها لا طاقة قد غلبني فيها لا طاقة لي بفيها يحكون هذه قصة عن الأصل رحمه الله أنه دخل اليمن مره من المرات فسنع جارية ومع قربة ماء الجارية كانت مع قربة ماء وقد جاني أثعبتها هذه القربة فصاحت على أبيها تقول له يا أبتي أدرك فاها قد غلبني فوها لا طاقة لي بفيها، فقال الله أكبر جمعت النحو كله في هذه الكلمات. يا أبت أدرك فها فالفو فا هنا اسم الأسماء الخمسة مطوب من بالالف. لقد غلبني فوها فوها هنا فاء المفوع هذا هو فعل واو اليوم الضمة. لا طاقة لي بفيها. مجرور بالياء لانه اسم الاسماء الخمسه اذا الاسماء الخمسة تعرب بالواو اذا كانت في حالة الرفع وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى شروطا اربعه لاعراب الاسماء الخمسه دي بالحروف لأنها قد تعرضوا بالحركات وقد تعرضوا بالحروف إذا قيل ما هي الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في الأسماء الخمسة حتى تعرض بالحروف بالواو رفعا وبالآلف نصبا وبالياء جرا نقول أربعة شروط اولها أن تكون مضافة أن تكون مضافة جاء أبوك ورأيت أباك ومرت بأبيك لأنها إذا كانت غير مضافة فإنها تعرف بالحركات الظاهرة تكون مفردة هذا أب ورأيت أبا ومرت بأب لان غير مضاف أما إذا قلت هذا أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك فإنها هنا مضافة وتعرب بالحروف نيابه حركات لكن إذا جردت عن الاضافة وفردت تعرب إعراب المفردات الاسم المفرد هذا أبن ورأيت أبا ومرت باب الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم وقد مر معنا أن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم يعرب بحركة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، فتقول هذا أبو زيد وأخوه حموه، هذا أبو زيد هذا مبتدا وأبو خبره مرفوع بالواو لأنوسة الخمسة وهو مضاف وزيد مضاف إليه والله عاطبه وأخوه وأخو اسم معطوف على, أبو على أبي وهو مرفوع مثله بالواو لأنه نسل خمسة وهو مضاف الواو والهاء مضاف إليه وكذلك حموه الواو عاطفه وحموا اسم معطوف على ما قبله مرفوع مثله بالواو وهو مضاف والهاء مضاف إليه فإن أضيف ياء المتكلم أعربت في عركات مقدرة تقول هذا أبي ورأيت أبي ومرت بأبي كما مر معنا فيما مضى بحركة مقدرة هذا أبي هذا مبتدا وابي قبره وأب مضاء وضاف لما نتكلم وهو مرفوع بضمة مقدرة على الباء منع من ظهور الاشتراع المحلي بحركة المناسبه وهي الثالث أن تكون مكبر غير مصغرة الشرط الثالث أن تكون الأسوار الخمسة مكبره غير مصغرة فإذا صغرت تعرف حينئذ بالحركات المقدره فتقو هذا ابي وأخي تصغير أب وأخ أبي وأخي ورأيت يبين واخيا تصغير ابو اخ ورأيت يبين واخيا اذا الشرط الثالث لا تكون مصغره فاذا صغرت الأسماء الخمسه اعربت عند ذلك اعراب المفرد إعراب المفرد ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتجر الكسرة الشرط الرابع ان تكون مفردة إذا كانت مثناة أعربت اعراب المثنى وإذا كانت مجموعة أعربت اعراب الجمع وأب وأخ ونحوها تعرب أعراب جمع التكسير هؤلاء آباء زيدينا ورأيت آباءهم أرث بآبائهم هؤلاء مبتدا وآباءه خبره مرفوع بالضمة الظاهرة على آخر لأنه جمع تكسير وهو مضاف والزيدين مضاف إليه وعلامة بل... مجرور وعلامة جره ليالي لانه جمع مذكر سالم ورأيت آباءهم رأى فعل ماضي والتاء فاعله مبني وآباءهم آباء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الله لانه جمع تكسير وهم مضاف إليه ونحو ورث بآبائهم بآبائهم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر لأنه جمع تكسير إذا حفظكم الله إذا الشرط الرابع أن تكون هذه الأسماء ماذا أن تكون مفردة فإن كانت مجموعة اعرض اعراب جمع التكسير وان كانت مثنات اعرض اعراب المثنى نحو هذان ابوا زيد ورايت ابوي زيد ومرت بابوي زيد المثنى يرفع بالالف كما سياتي معنا وينصب ويجر بالياء بخلاف الاسماء الخمسه فإنها ترفع بالواو وتجر وتنصب باليا، وهناك شرط زائد لي ذو ذو لا بد أن تكون بمعنى صاحب جاء ذو مال أو ذو علم، ورأيت ذا مال أو ذا علم، ومرت بذي مال وبذي علم، إذاً هناك شرط خامس خاص بذو أن تكون بمعنى صاحب إذا لم تكن بمعنى صاحب فإنها تعرب بالحركات المقدرة إذا كانت بمعنى الذي تأتي ذو معنى الذي في بعض اللغات العربية وهذا لا علاقة به في درس اليوم وكذلك هناك شرط خاص بفو أن تكون مجرة عن الميم إذا كانت الفو ومع الميم فإن تعرب إعراب المفرد تقولون هذا فم حسن ورأيت فمن حسنا ونظرت إلى فم حسن هنا فم اسم مفرد ليس من الاسماء الخمسة يرفع بالضم وينصب بالفتحة ويجرب بالكسرة أما إذا حذفت هذه الميم فقلت فو فوكا فإنها تعرب عند ذلك بالحروف وبالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا يا أبّي أدرك فها قد غلبني فوها لا طاقة لي بفيها فيها إذن الأسماء الخمسة لها أربعة شروط تشترك فيها وشرط خاص بذو وشرط خاص بفو كذلك بعد هذا ننتقل إلى العلامة الثالثة من علامات الرفع وهي الألف النائبة عن الضمة العلامة الأولى من علامات الرفع من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 وينصب ويجر بالياء تقولون جاء الولدان ورأيت الولدين ورتب الولدين وجاءت الهنداء الهندات الهندان ورأيت الهنداء ورتب الهندين كذلك اذا تكون الالف علامه من علامات الرفع في موضع الا واحد فقط في جثه الاسماء فقط لان المثنى يرفع بالالف نيابه عن الضمه وينصب ويجرب الياء حضر الصديقان حضر فعل ماضي مبني على الفتح الصديقان فاعل مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى مررت بالصديقين الصديقين مجرور بالياء بالباء وعلامه جره الياء لأنه ثنى رأيت الصديقين الصديقين فعولا به مجرور وعلامة جره الياء لأنه ثنى ونحو أقبل العمران وأقبلت الهندان إذن هذا في المثنى خاصة إذا قيل في كم موضع تكون الألف علامه هذا الكلمه الكلمة الجواب للمثنى فقط لا غير هو ما هو المثنى المثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف نعم هذه مسألة هذا طيب ذكرناها الحمد لله المثنى ما هو وكل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره ما هي الزيادة إما ألف ونون في حالة الرفع أو ياء ونون في حالة النصب والجر ما هي الزيادة لكن في آخره إما أن تكون هذه الزيادة أو ألفا ونونا في حالة الرفع أو تكون يا هو هذا النص ماذا تفهم قوله هنا اغلت هذه الزياده عطف المعطوف معنى هذا أن عم اكبر عندما نقول اقرا العمران يعني تقول جاء عمر وعمر عندما نقول جاء العمران ما معناها جاء عمر وعمر فلما زدنا الالف والنون كيف العمران اكتفينا عن هذا العاطف والمعطوف اتفقنا على العاطف والمعطوب بهذه الزياده بالالف والنون في حال الرفع والياء والنون في حال النصب بدل ان تقول حضر عمر وعمر أو جاءت هند وهند نقول حضر العمران أو جاءت الهندان وهكذا الموضع الرابع او العلامة الرابعة من علامات الرفع هي النونو. النون النون النون تكون علامة للرفع في عن والنيابة عن في موضع واحد كذلك النون تكون علامة للرفع نيابة عن في موضع واحد وهي ما يسمى بالأفعال الخمسة عندنا أسماء خمسة وعندنا أفعال خمسه الأسماء الخمسة تعرب بالواو رفعا أما الأفعال الخمسة فإنها تعرب بثبوت النون رفعا ويكل فعل مضارع اتصل به أليف الاثنين أو أو الجماعة أو ضمير المؤمنة المخاطبة نحو يقومان وتقومان يقومون وتقومون وتقومين هذا الفعل الخمسة يقومان مثنى مذكر غائب وتقومان مثنى مذكر غائب ومثنى مؤنث غائب أو حاضر يقومون جمع مذكر غائب وتقومون جمع مذكر حاضر وتقومين مفردة مؤنثة هذه الأفعال الخمسة هذه ترفع بثبوت النون لأن الفعل المضارع دائما مرفوع ما لم يتغسبقه عامل فإن سبقه عامل إما عامل النصبي أو عامل الجزم عند ذلك تزول هذه النون إذا تكون النون علامة للرفع في الأفعال الخمسة وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين أو المسند إلى واو الجماعة أو المسند إلى ألف وأنثى المخاطبة الأفعال الخمسة كل مضارع مسند إلى ألف الاثنين أو الاثنين أو المسند إلى وائل جماعة الذكور أو المسند إلى ألف وأنثى المخاطبة مثال هذا المسند إلى ألف الاثنين نحو الصديقان يسافران غدا الصديقان ابتداء مرفوع بالألف لأنه مثنى يسافران فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لا بالألف لأنه أفعال خمسة الصديقان يسافران وإذا عبر بالفعل باحد الأفعال خمسة عن المثنى الغائب نقول يسافران وإذا خوطب بين مخاطب يقول تسافران أنتما تسافران غدا. وهما يسافران غدا تكون التاء إذا أردنا أن نعبر بها عن المخاطب أنتما تسافران غدا وهما يسافران غدا أنتما تسافران غدا هذا مخاطب فقولنا يسافران فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وراء أن الفعل مضالع إذا تجرد من الناصب والجازم فانه يكون مرفوعا إذن أول مذهب نموذج من من نماذج الكلمات التي تعرب بثبوت النون الفعل المضارع المتصل ب الاثنين والاثنتين طيب اذا راينا فعلا مضارعا مثنى مبدوءا بالياء فهذا يدل على أن هذا الفعل مذكر وإذا رأيناه مبدوئا بالتاء فقد يكون مذكرا مخاطبا وقد يكون مؤنثا مثاله في المذكر أنتما تسافران غدا ومثاله في المؤنث الهندان تسافران غدا الهنداني تسافران غدا الفاطمه تاني تسافران غدا واما المضارع المسند الى واو الجماعه فنحوه يعني انه يعرب بثبوت النون رفعا تقول الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم يقومون فعل مبارع مرفوع بثبوت النون لأنه أنتم تقومون بواجبكم هم يقومون بواجبهم ونحو ذلك إذا رأينا فعلا مضارعا مجموعا مبدوءا بالياء إن يدل على الغيبة وإذا كان مبدوءا بالتاء إن يدل على المخاطبة أنتم تقومون بواجبكم هم يقومون بواجبهم تقومون للمخاطب يقومون للغائب أما إذا خاطبنا المفردة المؤنثه فان فعلها دائما دون بالتاء انت يا هن تعرفين واجبك تعرفين فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع ثبوت النون ويا المؤنثه المخاطب فاعل مبني على السكون في محل رفع والفعل المسند الى ياء المخاطبه دائما مبدوءا بالتاء لانها تاء تانيث اذا افعل خمسه يقوماني وتقومان ويقومون وتقومون, وتقومون وتقومين يقومان هذا صيرة مذكر تقومان قد تكون مذكر قد تكون مؤنث يقومون وتقومون صيرة مذكر يقومون مذكر حاضر يقومون مذكر غائب وتقومون مذكر حاضر وتقومون مؤنث الحاضر هذه الأفعال الخمسة إذا جردت عن النواصب والجواز مرفعت ورفعها يقول دائما بثبوت النور ثبوت النور إذن هذه المواضع الاربعه التي تكون فيها مرفوعة ورفعها على اربعه اقسام منها ما يرفع بالضمه ومنها ما يرفع بالواو ومنها ما يرفع بالالف ومنها ما يرفع بثبوت النون المرفوعات بالضمه اربعه اقسام القسم الأول الاسم المفرد مذكرا كان أم مؤنثا يبرد الموضع الثاني جمع التكسير الموضع الثالث جمع المؤنث السالم الموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء هذه أربعة مواضع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 الموضع الثاني في الأسماء الخمسة أبوك أخوك حموك أبوك ذو مال بشروطها الأربعة التي سبق ذكرها وبشرط ذو الذي هو يكون بمعنى صاحب وبشرط فوه عدم اتصالها بالميم. العلامة الثالثة من علامات الرفع الألف والالف علامة للرفع في موضع واحد وهو المثنى المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء الموضع الرابع ثبوت النون النون تكون نيابة عن الضمة في موضع واحد فقط وهو الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة, والأفعال الخمسة الفعل المضارع المتصل ب ا الاثنين وب واو الجماعه وب ياء المخاطبه يقومان وتقومان ويقومون وتقومون, وتقومون وتقومين هذه الافعال الخمسة ترفع بثبوت النون وسياتي ان شاء الله تعالى متى لا تنصب وماذا تجزم لا تجر لأن الأفعال لا تجر وإنما تلزم الأفعال هذا ما يسأل الله عز وجل في هذا اللقاء وهو آخر لقاء لنا بحول الله تعالى يسأل رجالة كثيرة ونعاود إن شاء الله الدرسة بحول الله تعالى في بداية هذا العام أعطيكم بعض الأسئلة على مرة حفظكم الله ورعاكم السؤال الأول في كم موضع وثنا عبد الله عبد الله جاء عبد الله ورأيت عبد الله ومرت بعبد الله دائما التغيير يكون في العبد اسم الله اسم الله يبقى على ما هو عليه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 وكذلك ورث بعبدين، فالتغيير يكون مثنى أم عبد الله أم عبد الله يعني واحد، ليس لا يكون لا تكون مثنى، لكن إن كان عندها غلامان كلاهما يسمى عبد الله، تقول رأيت جاءت أم عبدين الله، ورأيت أم عبدين الله، ورثت بأم عبدين الله، يعني الأم واحدة إذا رد مثنىها. نقول جاءت الامان جاءت ام ما عبد الله رايت ام عبد الله قلت ام عبد الله جاءت اختى عبد الله رايت اختى عبد الله ورتبي اختى عبد الله فام هنا اسم مفرد مثنى جاءت الامان ورايت الامان ورتبي الامين إذن السؤال الأول في كم موضع تكون الواو علامة للرفع ما هو جمع المذكر السالم وما الفرق بينه وبين المؤنث السالم وجمع التكسير ما هي الأسماء الخمسة وما هي شروط إعرابها بالحروف ما هي الأسماء الخمسة وما هي شروط إعرابها بالحروف مع الحالات التي ذكر الحالات التي تعرض فيها الأسماء الخمسة بالحركات مع ذكر التمثيل ما هو المثنى؟ وبماذا يرفع وهل هناك فرق بين المثنى المذكر والمثنى المؤنث وما معنى قوله في التعريف أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف ما معنى قوله في تعريف المثنى اغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف ما هي الأفعال الخمسة وبماذا ترفع وهل هناك فرق بين المثنى المخاطب والمثنى الغائب بالنسبة للمذكر؟ هل هناك فرق بين المثنى المخاطب والمثنى الغائب بالنسبة للمذكر؟ وكذلك بالنسبة للأنثى؟ وبماذا يبدأ الفعل؟ المضارع المسرد الى ياء المخاطبه مع ذكر أمثلة لهذه الافعال خمسة مرفوعه بثبوت النون هذا ما يسق الله في هذا اللقاء والله على وعلم وصل الله وسلم وبارك على سيدنا بحفظ صلى الله عليه وسلم السلام عليكم الله